اخوتي شجان ورحت عنكم وكت جيت الموت لو ميتوا ياكم كان حيلهون عفتوني عفتوني وحيدة بوسط غابه سور بعد وقت المسيح أنا روح المهن سكنت انت المقابر سكنت انت المقابر وأنا ظل أريد أقضي العمر بس بنطم والون جنا نقول تقضي وقضت وتهون أشو خلص عمرنا وهن ما خلص المصايب المصايب صاحب الصحبه مال السنين وركض بين العمر وسنين يرقض يا, يا خوتي شجان ورحت عنكم وكت جيت الموت وكت جيت الموت لو ميتوا ياكم كان حاله هو، لو ميتوا ياكم كان حاله هو.